وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ شَيْئًا إِنْ حَنُّوا إِلَّا كَمَا عَبَدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُنْكِرِينَ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْ عِبَادِهِ مَن يَّغْدُو اللَّيْلَ وَمِنْهُم مَّن يَحْتَطُّ عَلَيْهِ وَلَٰلَا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ لَيَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدُهُ عَلَى حَقٍّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ترى الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذي ان كفوا ان نجوم كان كاذبين انما قولنا ل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُغْنِيَنَّهُم مِّن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ